ك م ا كتب ع ل ه ا ل ن ا كما ت ب ع ل ى ا ل ذ ي ن من ق ب للعلوم ك م ك ت ت ق الاسلاميه م على سفر فعدة سفر م ن أيام أ و س و ع ل ى ا ل ذ ي ن يطيقونه فدية ط ع ا م م س ك ي ن فمن ت ط و ع خيرا فهو خير فهو ل ه و أ ن ت ص و م و ا خير ل ك م إن كنتم تعلمون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 و إ ذ ا س أ ل ك عبادي عني ف إ ن ي قريب فإني قريب أ ج ي ب دعوه الداع إ ذ ا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون